غير المغفوض عليهم ولا خطانين آمين بسم الله يا أيها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُطِعُوا الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أسوادكم الله تغادرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسق عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخواركم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناهم فيما أخطأتم به ولكن مات عمدت قلوبكم وكان الله رفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله جنوب كان ذلك في الكتاب مسطورا، وإذ أخذنا من النبيين مثالهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم وأخذنا منهم مثالاً وليلاً ليسأل الصالحين عن صدقهم. وأعدلكا فينا عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكر نعمت الله عليك إن جاءتكم جرود فأرسل عليهم ريحا فأرسل عليهم ريحا وجرد لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَإِذَا هِيَ تَهَاوَتْ قُلُوبُ الْحَاشِرِينَ يَنُبِّئُونَ بِاللَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا هناك ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا الْغُرُورَ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بلو تلاعور يقولون إن بلو تلاعورته وما هي بعورة يلدون إلا فرارا ولم تقلت عليهم من أبقاها ثم سئل فجنت لا تموها وما تلبث بها إلا يسرى وَإِذَا مَا يَكُنُّ عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يَمَلُّونَ الْأَجَلَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُونًا قُل لَّئِن يَنفَعُكُمُ الْخِرَاءُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ إِلَى الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُل مَّن ذَلِكَ أحصركم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا